أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 بار شكور، وإذ قال موسى لقومه ذكرون نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم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 وَرُءْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا الله؟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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شك. كِمْ مِمَّ أَتَذْعُونَنَا إلَيْهِ مُرِيبًا قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شك فاطر سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدَّ فأتونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين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 إِيَّاكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ كلا على الله وقد هدانا شبلنا ولن صبرا على ما أذئتمون وعلى الله فليتوكل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبِّنَا ولكن اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان بار عليده من وراه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ديه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا عَلَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ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 سَلْقَرَار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلُ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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الن لظلوم كفار واذا قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 اسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَجَعَلِ الْأَفْئِدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ فَجَعَلَ الْأَفْ سئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 تيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخذنا الى اجل قريب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 إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذْ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَى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 هذا بلا غل للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد لفضيله الدكتور